أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من منين تمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والنسى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى